فما لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحاذون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بجنات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحساه الله ونسوه أحساه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد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 الله بكل شيء عليم الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاذن والعدوان ويتناجون بالاذن والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون في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 اي بالله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون اعد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله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 إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناء